أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ خَرَقْنَا الْإِنسَانَ وَمَعْلُمُ مَا تُوسِسُ بِهِ نَصُوبُ وَنَحْنُ أَقَابُ إلَيْكِ تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عكيد وجاءت سترة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصدق وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَ ذِكْرَىٰهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَّقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلذا آخر فألقياه في العذاب الشديد ماري نور بما ماقضيته ولك انك في بلان بعيد قول لك تصيموا دنيا وقد قدمت الي تقول لدي والله عبدي ولامي العبيد يوم نكون لجهنم هل امتلئت وتقول هل وأزلفت <تصفيق> الجنة للمتقين غير بعيد خشيا الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب